بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما أ د ر ا ك ما القارعه يوم يكون 歌の歌声は歌の歌声です。 و ف ي ع ي ش ه النابلسي خفت م و ز ي ل ه ه ا و ي ة و م ا أ د ر ا ك م ا ه ي ن ه